فلا اله الا الله والله اكبر كيف لو جاء عمر وجاء ابو الدرداء ونظر في احوالنا كم غيرنا وكم بدنا وكم انفتحت الدنيا علينا ومضت الايام قدما وتوفي ابو الدرداء رضي الله عنه كما هو سبيل كل حي فراى عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه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 وما بدل